أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا لرفعناه ش ي ط ا الخجيم ن بأنني آتين بها ولكنهم ش ي ط ا ن ف ا اخرجوا ل ر الى ن ا ه بها و ك ن ه أخذب ل الارض واتباعهم س فمثلوا كمثل الكلب ان تحمل عليه الهز او تتركه الهز ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصد القصص لعلهم يتذكرون جاء مثل القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون من ي ه ت ي الله ب ه و المهتدي ومن يهدي فاولئك هم يخاسرون ولقد جرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يبقون بها ولهم اعين لا يخسرون بها ولهم اباء لا يسمعون بها هؤلاء الأنام بسم الله أ الرحمن ا ل ر ن ي م س ف ا ف ض ن و ه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه يتولون ما كانوا يعملون وممن خ ل ق ن ا أ م مقيادون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا سنستدركهم من حيث لا يعلمون وهم لهم إ ن كذبين فيهم اولم يتذكروا ما بصاحبهم من ج ن ة إ م هو الا نبي مبين أ و ل م ينظروا في م ل ك و ا بالسماوات والارض وما ل ق ا لهم ل بشيء و م ا ت و أ ن يكون قد اقترب اجلا و ب ك ن يقولون انك تتحدث ع ن د ث عنك وتتحدث ع ن وتتحدث عنك و ت ت ح ل ث عنك وتتحدث عنك وتتحدث ي ن ك وتتحدث ع ن ه وتتحدث عنك وتتحدث عنك و عنك وتتحدث عنك وتتحدث عنك وتتحدث عنك ا ت ت ح د ث عنك و ت ت ح د عنك وتتحدث ل ن ك وتتحدث عنك وتتحدث عنك وتتحدث عنك و ت ت ح ا ل عنك و ت ت ح وتتحدث ع ن ت ت ن ك وتتحدث عنك ل ت ت ح د ث عنك و ت ا ي ك و ت ت و ت ت ك وتتيك أ ت ت ي ك وتتيك وتتيك وتتيك تتيك وتتيك تتيك تتيك تتيك تتيك تتك تتيك تتك تتك تتك تتك ف ن الدين فاولها ضرا إ ل ا ما شاء الله ولو كنت اعلم الله بل استبطرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقومي مؤمنون هو الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة و ج ع ل من هذا وجعل ي س خ ن اليها فلما ت و ش ه ا حملت حمرا خفيفا فمن رتبك فلما اصلت دعوى الله ربهما ر ي ن ا اتيتنا صالحا لنكونن من, من الشاكرين فلما فاتاهما صالحا جعلا له شركا فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينكرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعونكم سواء عليكم ادعوكموهم ام انتم صالحون